وَقِيلَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ مَنْ ذُكِّرَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين